وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بِهِ لَوْلَا اللهُ أَبَاهَانَ رَبُّهُ وَهَمَّ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه No,